هم الْ العدُُ فَحْذَرهُم قتَ لَهُ اللههُ أنا يُفَكُون وَإذاَا قِيلَ لَهُم تَعَوا يَستَغْفِ لكُمْ رَسول اللهَّهِ لَْ أؤوسَهُم وَرَأييتَهُم يَصُدُّونَ وَهُم مُستَكْبرِرون سَواء عَلَيْهِم أَسَغْفَْتَ لَم أَ لَم تَستَغْفِ لَهُم لَ يَغفِرَ الللههُ لَم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 فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدِّقَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ بِمَا